كما رحمه الله وبركاته يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويبارك في الشيخ احمد طاهر يا رب حبيب قلبنا الغالي انا سامعك يا شيخ احمد بتاعك وتايه جدا جدا جدا يعني بس الدكتور احمد سعد قال لي يعني استنى بقى ايه ما تتكلمش دلوقتي على طول يعني شيخ محمد امين معانا اهو اخواتنا الكريمات المباركات ربنا يبارك فيكم ويحفظكم انا النهارده شرفت يعني ان صليت العشاء مع الدكتور احمد سعد ف يعني ايه اعتقد ان اتفضل واخيرا عنده في البيت كده ان احنا نقعد مع بعض ان شاء الله باذن الله اسمع الدرس بتاعكم هتكوا ماما دكتور احمد ان شاء الله وفكره التحديات العظيمه وماده يعني العلاقهيه وماده الشيخ عادل شوشه اجمل مادتين في بعض السنه دي ربنا يحفظهم ويبارك والشيخ عم طاهر طبعا تفضل السلام عليكم يا طاهر كده طبعا كل الوقت يعني عايز دكتور حازم بقى اروح انا اكيد فطبعا يعني يعني تلبيه رغبتكم هكملها ان شاء الله طبعا وما لي دعوه <تصفيق> الحمد لله وكفى صلاتنا سلاما على اعداد الذين اصطفى ناس يعني عندهم مصطفى ورسوله المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد يا <ش> محمد انت عاوز تكمل مين يعني قصدي برضو دكتور حازم يكمل وروحنا <لا>, لا يا سب محمد انا قاعد اعرفك يا سب محمد اا حبيب ربنا يحفظك ايه طب ايه الاخبار النهارده بقى المفاجاه ان انا مش هندي حد جديد النهارده هيبقى في مشن جديده مهمه جديده نسمن بيها اللي فات كله ان شاء الله فالاول بقى عايز كده اطمنوني ايه الاخبار عملتوا ايه مين اللي خلص الكتاب يلا النهارده لحظه بقى كده النهارده خلاص انا عايز الاخت ديني دنيتي ديني دنيتي موجوده الاول بس قبل ما تبدا دي دنيتي موجوده وروعه القران موجوده روعه القران سامعاني تمام سمع قوي انتوا الاثنين دلوقتي هتسجلوا لي مين كل واحده من اخوات ربنا يمن عليها واخدت كام قصر في الجنه او كام بيت في الجنه وخلصت قدامي الكتاب من اول دلوقتي ابداوا ابداوا اكتبوا يلا من دلوقتي يا جماعه ابداوا اكتبوا يا ريت بقى الاخت دي لي دنيتي وروعه القران يبداوا يسجلوا يلا كل واحده تكتب الحمد لله خلصت الكتاب كامل ولا خلصت منه كام صفحه وربنا رزقها بكام بيت في الجامعه <تصفيق> يلا يلا تسجلوا يلا مشاكل لو سبحان الله احتمال مدي الاسبوع الجاي بسمدو في مهمه ثانيه وبجنبها كتاب ها ام الدحدحه مكتوبي كام صفحه كله كله مد مده كله ها ديني دنيتي ركزي انت روايه القران عشان هتسجله وتبعته لي عن طريق مرت الشيخ احمد طاهر كل اللي اتكتب دلوقتي مظاهر الميكروفون عندك مفتوح تمام ما شاء الله في ناس ما شاء الله ربنا فتح انت سامعني كويس واحده بس تردوا دول يعني حد بس يقول سامعين بس خلاص تمام تمام خلاص اا هه كملوا يلا كتابه المفروض ان في حاجه و30 واحده اهو موجودين يبشرونا كده اللي كتب اللي موجوده تقول عملت ايه او ما عملتش ايه مش مشكله احتمال الاسبوع الجاي يديكم فرصه كمان بصوا مش هنسيبكم لما تخلصوا الكتاب مش هسيبكم لما تخلصوا الكتاب خلاص ما شاء الله ممتاز جميل ما شاء الله ربنا يبارك جوان ا تلات بيوت جوا ولم انهي الكتاب ماشي الاخت وجميل جدا يعني تلات يعني 50% ما شاء الله نص الاسبوع ناقص بقى الكتاب عرفيني وصلت لصفحه كام ان شاء الله لو صفحه 20 المشكله مش هنكمله ان شاء الله الاسبوع مش هسيبكم لما تكملوا الاسبوع ده جميل ام قدواتي ان شاء الله اكتر فقط ليه كل احقاطي دكتور حازم بيقول للاخته اسماء يعني ليه ليه 6 ايام فقط يعني بفضل الله 6 ايام ده نعمه من ربنا وحايه مني جدا جميل يا دكتوره محافظه تبع صفحه 20 رائع اختي مريم امثل الردود لعل ربنا ييسر لك وان شاء الله تعمليه معانا الاسبوع الجاي ها دكتوره ياسمين عملت ايه ومباراه تميته ولكن اطبق جزء جزء وهذا الاسبوع اطبق جزء الفاتح رائع جميل جدا اه رائع يلا كملوا يا جماعه انا طب انا بص همسك الاسماء سريعا كده امه الرحمن ما شفتش هي كتبت ايه مسلمه وافخر ما شفتش تو الله ما شفتش كده بتي محمد المصريه ما كتبتش حاجه رقيه ما كتبتش عبير ما كتبتش ريحانه ما كتبتش خلاص امه امه الرحمن ما خدش بالي وان شاء الله اديني دنيتي ومروعه القران بيكتبوا كل حاجه ها ياسين مجدي ما كتبتش فلوصف <تصفيق> اه مش مشاكل اختراحانه كده بالفعل اهو تمام تمام اللي كتب وانا قلت له يعرفنا ياكد عندنا كله بس الاخت رقية ما شافتش كده كتبت ايه الاخت رقية وبنت الاقصر ما كتبوش حاجه اكتبوا اكتبوا اكتبوا لم يتيسر ان شاء الله بص افتحي دلوقتي الصفحه بسرعه وثوبي واقفه عند صفحه 1 مسلمه افتخر هنكتب ان شاء الله هنقرا الاسبوع ده ونخلصه جنب الاصل الكتابي خلاص مفيش مشاكل ما شاء الله اثنين مجدي خلصت كله رائع جدا يا جماعه الفكره اللي احنا بندور حواليها دلوقتي هي فكره اقل من السنن من فضل الله جزء يسير من كتاب اقل من 20 صفحه مفيش مشكله خالص رائع بس اسالكم سؤال هل انتم بداتوا تكتشفوا فعلا ان قضيه الاستمرار وضع هدف ده شيء عكس النفس يعني هل انتوا حاسين ان انا لو يعني هسالكم سؤال وتردوا عليه وردوا عليه كلكم لو انا سبتكم النهارده وما شدتش عليكم انكم تكملوا الكتاب الاسبوع الجاي كام واحده فيكم هتقدر تكمله ما شاء الله ما شاء الله حلو ان احنا فاهمين ان احنا تجد فعلا ان احنا متعود على عباده الاستمرار ان الله سبحانه وتعالى بيعطي على, ال... على على كل عباده قيمه اساسيه وهي لو كانت فريضه سقوط الفريضه لو كانت سنه ثواب السنه ولكن العباده ليها بعد نفسي رهيب بيغير في النفس واخدنا نموذج على كده ايس الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا فيها الامل للحياه اي اطمئنانه والسكينه والراحه اي السعاده اي التشارف في الحياه اي ان مفيش حاجه خالص في الدنيا تبقى وحشه ان الانسان قلقله وع اذا مسه الشر جزوعه واذا مسه الخير منوعه طبيعي يا رب ما انا اكيد لما يقصدني حاجه حاجه وحشه هذعل واخاف ولما يجيلي حاجه حلوه برضه هخاف عليها ربنا بيقولك الحاجتين اللي انت شايفاهم ان هم بقوا طبيعي في الناس كلها انا هقولك لا ربنا بيقول لك لا ما تخافيش انا عندي علاج يفتت الازمه دي من جواكي يغير كل الازمات اللي انت عايشه فيها الى نوع من انواع القدر اللي انت راضيه بيه ومستتفاه بيه وسعيده بيه وانت بتبصي وتلاقي الله سبحانه وتعالى بيطلب منك طلبات كلها بتتمحور من فكره واحده دائمون حق معلوم يصدقون قائمون يحافظون استمري الطلب الاساسي عشان تقدري تزيلي كل الهموم انك انت ما تبطليش انك انت تفضلي مستمره عينيكي ما تنزلش من على الهدف اوعي تنشغلي بالمشاكل اللي حواليكي صحيت الصبحيه ولقيتي حاجه غريبه بتحصل في البيت سواء بقى جوزك قال لك هاجي بدري او والدك كلمك قال لك اعملي ايه ما تعمليش ايه مش مركزه الا في ان في اربع ركعات انا بصليهم كل يوم مش هبدا في حاجه لما اصليهم عينيك قوي بتصحي منهم على الاربع ركعات بعد ما تكوني صليتي الفجر خلاص بداتي نيجاتيف تتحركي في يومك جت صلاه الظهر عينيكي على صلاه الظهر طب بصي هخلص كده بس وبسرعه واحطه على النار عشان يا دوبك عقبال ما اخلص صلاه هبدا صلاه مش هبطل عينيكي على الهدف مش عينيكي على على المشاكل او على الاوضاع اللي حواليكي ازاي تحليها عشان توصلي للهدف لا اللي بيبقى عينه على الهدف ما بيركزش في المشاكل بيعدي عقبات كتير جدا وهو مش حاسس علشان كده احنا محتاجين النهارده نستوعب قضيه عباده الاستمرار ازاي بتغير في حياتنا وعايزين بقى نستغل وجود دكتور حازم معانا ويكلمنا كده شويه عن عباده الاستمرار عشان خاطر بعدين ان شاء الله في 5 دقائق هتفق معاكم على التحدي بتاع الاسبوع ده اللي ماذبش عليكم يعني ايه يعني يعني بوضوح كده لو انتم ما وقفتوش جنبي فيه هتختاروا مني يعني الانفعاء او الحيويه او نشاطي معاكم هتفقدوه الاسبوع دوت انتوا ممكن تفقدوا نشاطي في وسطكم عن طريق ايه عن طريق ان انتوا لو طنشتوه وتجاهلتوا الطلب اللي اطوه ممكن الاسبوع دوت خلاص فان شاء الله انا هكون معاكم ان شاء الله بعد الدكتور حازم بخمس دقائق هطلب منكم طلب الطلب اللي هيحسسني بالامل في وسطكم ان شاء الله ان انا انطلق اكتر واكتر وان شاء الله مع دكتور حازم ان شاء الله اتفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله مكتوب لا انا غير يا جماعه يعني ما شاء الله المساطه العظيمه اللي انتم بتقدموه ده ده لو انتم تتفاعلوا معايا بنص التفاعل ده كده يعني هتبقوا مفسرين ومفسرات باذن الله <تصفيق> ما شاء الله التعليقات جميله والمجهود بتاعكم عالي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد نعم ربنا علينا ان ماده الحب والحقيقه ان ده ماخلي الناس تحبك يعني يعني هو برضه الاسم بتاع دكتور احمد سعد بس انا هجيب الاسم بتاع خلي بس تحبك قوي قوي قوي لان حالته هو بيؤدي ركن في شخصيه الملتزم والملتزمه مهم جدا ان هو بوجود في حياتهم يعني وشايف التفاعلات عاليه بفضل الله بس بدع علني ان بعض الاساليب فيها احباط ست ايام فقط ده ست ايام ده امتياز يعني اللهم راجل حاجه انت كلامتيال ايه ما خلصتش الكتاب كله يعني انت لو خلصت 10 15 20 صفحه ممتاز فاضلوا منك لله المهم انك بداتي وكسرتي عقبه اول 100 متر في اي طريق يعني اللي هي دايما اي مشكله في اي طريق الانسان بيمشي فيه ففضل الله يعني زي هدف المعهد بتاعنا ان احنا نحاصين على تغيير نفسية الاخوة وتغيير شخصيتهم وتغيير نظرتهم اجتماعية وتغيير مستوى فعليتهم وتجاوبهم وقابلهم لروح الفقيق وتجردهم ونشاطهم حاجات كتير اول في الصفات يعني نفسية الايجابية وغيرها نركز عليها بإذن الله سبحانه تعالى في المحل يعني انا شافر ان فيه صورة يا جماعة شافر ان المادة بيه عمل الصورة فضل مينستر لا خرجت جواك طاقات جميله جدا برده الديش بارتيات اللي انتوا قد ايش بارتز بقى لو هنكملها بنفس الصوره يعني الديش بارتز اللي انتوا عملتوها ما شاء الله جميله جدا دكتور احمد سعد خلانا نعمل ديش بارتي معاه بحريات ولقيته واحنا قاعدين ناكل قال استنوا يا جماعه انا بتصور فانا مش فاهم في ايه قال اتنينو الديش بارت ده عامله عشان يبقى هو بيطبخوا كمان معاكم التحديات اللي هو بيقولها لكم فيعني ساعدت جدا جدا جدا ساعدها لان اللي بيهتم ان هو يطبق الكلام ده على نفسه قبل ما يطبقه عليكم ده انسان ان شاء الله باذن الله يعني يقين هيبقى عنده فوائد جديده باذن الله طبع على لسه كنت قاعد في المسجد دلوقتي انا وبعض اخواني فدكتور احمد سعد قال كلمه حلوه جدا يعني ترى اثرت فيا برده قال المفروض المتدينين دول يبقوا اسعد ناس وانجح ناس واكتر ناس صبرت الدين بانت على حياتها يعني المفروض المتبديلات دول بقى يبقوا اكتر نفس وترابطه واكتر نفس حبوبات واكتر شخصيات حلوه واكتر اخوات سعيدات واكتر اخوات مش خايفين من الدنيا ولا من همومه ولا من مشاكلها عشان دعاء ربنا بيحل لهم بيه كل حاجه المفروض ان الناس تبص لنا تلاقينا الدين له تاثير ضخم جدا في حياتنا الدين مخلينا غير غير اي حد تماما يعني يعني الماده دي من ضمن اهدافها تحقيق هذه الاشياء العاليه ان شاء الله باذن الله فانا زي بقول لكم انا شايف ثوره فانا عايز اقوله الثوره مستمره الثوره مستمره عايزين استمرار يا جماعه اي ثوره بتستمرش وبتنكسر ما بتجيبش اي نتيجه يعني في 25 يناير الناس عملت ثوره وبعد كده اول ما حصل مشاكل في كهرباء ولا في بنزين الناس قامت منطلبه على كل حاجه وضيعت كل حاجه انما مثلا الثوره الفرنسيه شوفوا الشعوب الاوروبيه صمدت قد ايه لحد ما تخلطت من اي طواغيث بتحكمها او من اي مثلا الناس بتستعبدها تشوفوا النتيجة كانت شكلها ايه كانت شكلها ان رب الوقتي يعني ايه الشعوب بتقرر اللي هي عايزاها لان هي نفع الثمن اللي, اللي انها كملت لانها استمرت اي حاجة في الدنيا ما كانت جميلة لو ما استمردش ممكن تجي النتيجة عكسية ممكن تجي النتيجة عكس الهدف اللي انت كنت عايزا من وراها اصلا انما لما بنستمر بإذن الله سبحانه تعالى بنجنس في مر جبار انا فاكر اخوات يعني يعني اخواني فاكر من اربع سنين بقى لما كانت البلد يعني وصلت لدرجه وحشه قوي والحاله دي صعبه يعني واتفقت انا واخوالي دكتور احمد سعد وغيرنا بقى ان احنا لازم هنكمل وان احنا لازم هنفضل في الدعوه وان احنا مش هنشتغل بس يا رب ساعه ما يكون الباب مفتوح حتى والباب مقفول هنشتغل حتى ومفيش حد عايز يسمعنا هنشتغل مهما كان فضل منة لله عملنا ورقنا بعض القراني بنمنا الدروس الدعويه بنجنا جولات ثاني فربنا استعملنا وبنينا بيه ايمان مع بعض اللهم لك الحمد لله يا مسجد مصعب فضل منة لله تعالى بقينا نشتغل في كل الاتجاهات الوقت فضل منة لله الواحد شايف الثمار اللي بدات تطلع في كل ده اللهم لك الحمد بال كثير جدا من الناس اشتغلوا بنشاط وقاموا ثاني فضل منة لله لما بقينا شغالين وناس بتشتغل باستمرار حلوه يا جماعه سبع سنين ده انا كنت لسه بقرا النهارده سوره يوسف سبحان الله عايش بقى يعني مع سيدنا يوسف بقى هو بيقول سبع سنين ذقبا وكلمه وما أبرئ نفسي وشتت التمكين بعدها ربنا علو كذلك مكن ليوسف لانه استمر لانه كمل لانه خد بالاسباب لانه هو انتصر نفسيا لله سبحانه وتعالى بعض الاقوال وما اخبره نفسي كلمه يوسف مش كلمه بس مرات العزيز لانه هو اتوصل بالله سبحانه وتعالى فكان اهل الفتح لله سبحانه وتعالى كانت لحظات جميله قوي النهارده والواحد عايش مع سوره يوسف ايه كانت لحظات في غايه الجمال والروعه والمتعه يعني بفضله منته الله لحد ما وصلت في الاخر كده بقى حتى اذا تيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا الواحد حاسس مش هنيقف يا رب مش هقف يا رب هنكمل باذن الله سبحانه وتعالى لن نتوقف بيأثر في يعني ايه كتير اول صوره يوسف النهارده حسيت ان الواحد قلبه واقف معاها والله يا جماعه النهارده يعني سبحان الله اه اه يعني بقرا في في سوره يوسف فبقرأ بشخصية مرأة العديد فقل ايه ده انا كنت عايز اعمل مقطع فيصل النهاردة مين دي المرأة الحديدية دي ولا مين ورها ودت ارادة وتصميم التي هو في بايتها عن نفسه عظيمة وكفاحة وصلك يعني وصلك غلقت الابوات مش اغلقت غلقت ومش باب الابوات قالت هيت لك ده امسانة وبعد كده همت به ما تضرش ده كلها هم وكلها اراده وكلها استطبق الباب ده بتكافح ده مش مستعده ان تتنازل عن رفها ابدا قده قميصه ده واحده هجيب اللي انا هوصل للي عايزاها اعتدت لهن متكاءه اتت كنا واحده من هولنا الثكينه قالت تخرج على يم حسيت ان العصاف عدهم في المقاصي قوه غير طبيعيه ايه القوه دي النهارده حسيته وانا بقرا في سوره الزخرف فقول بيتضارب مع بايد كل صوت الذكر وتقول ان الله تعالى لقيد له شيطانا القيد اللي هو الاشره البيضه اللي لا تغادر لحد ما تفك مش هيجيبك لحد ما يضايقك الشيطان له متفرج لك شيطانا نكره مش اي فهو له متخصص فيك قريب لا يغادرك لحظه وانت نايمه ممكن ممكن يهاجمك ويوحلك في احلامك حاجه كريهه في اخواتك ولا في طريق الديجول وانت بتاكلي وانت بتشربي وانت في كل احوالك وانت بتصلي الشيطان بيقرين بيقرر ليكي وانهم لا يصدونه عن السبيل حسيت في الكلمه ديت ان الشيطان بعد ما شقى عمره مع العصا او ورط عين مش بسهوله ان هو يسيبك ترجعي يصدوا عن السبيل اي محاوله للرجوع يقولك يا قلت يا رب يلعن ذئب ده يا رب هو انا عذبتها في الطاهم زيي عذبت دول ليه في البطاطير ليه بعد رسله العظيمه ربنا بيتكلم عن سيدنا يوسف شوسو وبيقول قال ايه قدام راته العزيز قال ايه معاذ الله معاذ الله معناها علو ايه ايمان لان كان عنده هناك انه ربي احسن مثواي ده معناه ايه عنده اخلاق عنده اخلاق ومبادئ انا ازاي اخون الراجل اللي رباني انه لا يفتح الظالمون عنده علم يعني ايمان واخلاق وعلم وفي الاخلاق وفي النهايه واهم بيها يا ربي ايمان في السماء وعلم راسخ واخلاق راصخة وفي النهاية هم بها قلت سبحانك يا رب يعني كل اللي احنا بحصلنا في النهاية ممكن ما يعصلناش لما الفتن تديت قلت ما للي عصبه ايه لو لا انراء مرهان ربه اللي عصبه انقاذ ربنا نيه اللي عصبه معية ربنا نيه اللي عصبه النصر الغيبية من النصره تعالى قلت يا رب ايه الله فقد فعلا ربنا باث اللي عصبوا ان ربنا ما سابوش طب ربنا ما سابوش ليه انه من عبادنا المخلصين يعني ايه يعني كان له رصيد عند ربنا كان له رصيد من عباده كان له رصيد من من الحال بينه وبين الله حسيت ان ايه يا رهيبه يا جماعه حسيت ان احنا ضايعين عمرنا بره القران مش قادرين نكتشف معنى خطوره وعظمه الكتاب المجيد الكتاب الكريم والكتاب العزيز اللي ربنا مديهولنا لازم نكمل يا جماعه لازم نكمل في الطريق اللي احنا فيه ده انتوا كنت لسه بكلم دكتور احمد امين مدير ويت والله امبارح بقول له بالبعد القراني ده هو الامن في ان دويت الله يبقى في بيئه ايمان حقيقيه انتوا اللي هتبنوا بيئه الايمان ان شاء الله بالذات من, من خلال ماده مربي الورش في الرفع الثانيه والثالثه باذن الله انتوا هتبنوا بيئه الايمان باذن الله سبحانه وتعالى واسترخص كل اثنين ثلاثه منكم ان شاء الله باذن الله في الشهور الجايه هيشيلوا طغر ده انتوا الاثنين ام براء وسلسميل ورا ربنا هيشيلوا ورد تطوبر اسبوعي ويجيبوا لنا افلام في ميعاد معين امل الرحيم وجنات افتضر امل بكره هيجيبوا لنا جوله اسبوعيه ثابته بتاعتكم انتوا مالهوش دعوه بالجوله بتاعه المحن بسرعه توب وتوبه طريقكم ورهام ان شاء الله باذن الله يجيبوا ورد مثلا كل اسبوعين مقابر ازاي بقى ومشاعر الهدى وغويريه وديني دنيتي ان شاء الله بنتلا يشيلوا لنا اعتكاف اونلاين امان الاقصى وقطه الله وطوله يجيبوا لنا ليل ايمان انتوا بكره ان شاء الله انتوا هتبقوا مستقبل بيت اليمان تقدر تحولون ان شاء الله باذن الله الغرف الصوتيه دي اللي بيقاد ايمان عظيمه بينطلق منها ويتبنى فيها فيبل الله سبحانه وتعالى دعاه داعيات ومربيات ودعاه بقى ان شاء الله باذن الله والله ضايقبر بقى واخونا واخواتنا كلهم شغالين ربنا يسددكم الاستمرار يا جماعه الاستمرار يا جماعه الاستمرار يا جماعه الثوره مستمره باذن الله وعطلتكم يا دكتور احمد سعد ربنا يبارك له ويحفظه حبيب قلبي في الله وطوق ام روحي هو والشيخ احمد طاهر طبعا ابو سليمان ابو سليمه وابو سليمان يعني شوفوا بقى يعني شوفوا بقى شركائي في الحياه ابو سليمه وابو سليمان يعني اللهم لك الحمد يعني على هذه النعم العظيمه دكتور احمد معاكم ماشي <تصفيق> طبعا اه السلام عليكم دار كازو اا الطلب بقى سريعا عشان النهارده فصحى بدري ان شاء الله اا عايزين منكم كراسه اا اللي بقى عايز اجيب كراسه 100 ورقه 80 ورقه اللي هي عايزاه وانا اديكوا خمس دروس اديكوا خمس دروس يا على ربنا الدروس دي بالنسبه لي ايه خلاص انا الدروس دي بالنسبه لي خلاصه يعني مرمطه فدرس التودد ما كانش درس انا بحضره ده كان مستدعونني درس انا عايشه درس صفاء النفس ما جاتش الفكره كده دايوس اطعام الطعام ما بقيتش في دماغي وانا قاعد فعشان كده نفسي يعني تشاركوني في في الهم ده وتحدثوني ان بعد دوت هلاقي من وسطكم 10 15 20 واحده بقى عندها كشكول بس فيها الكلام تحفظيه او ما تحفظيهوش الحياه مراحل هيجي وقت وتحتاجيه اهم حاجه لما تحتاجيه تكوني عارفه ان هو موجود فين فاللي نتمنى منكم ان حتى لو واحده فيكم وقع منها الموضوع شويه غنسسوا بعض مش مشكله خدوا من واحده نشيطه عملت الكشكول وانقليه يهمني ان انت يكون عندك الكلام دوت يهمني ان انت تكوني من جواكي تقدري في لحظه ما تلاقي الجو فيه سكون وهدوء وسط صاحباتك تكوني عارفه انك تطلعي درس اللي هو كان اسمه اطعام الطعام اللي من خلاله هتقدري تعملي حراك وجو ونشاط وفرحه وسعاده في وسط الناس اول ما تبتدي تلاقي ان حصل بعد بين الناس وبعضها خلي بالكم اسوء حاجه ان احنا نوعى الانطفاء النفسي بعد المشاكل بتتفاهم على طول ده الاحكام ولكن درس الانطفاء النفسي دوت اي خمسه هيتجمعوا لازم يتذكروه اول ما يقعدوا مع بعض كل مره لان هو دوت الطريق الوحيد اللي من خلاله هنحصل نفسنا يعني عندنا كده في الادويه في البيطه دي في الدواجن يقول لك ايه التحصين فلازم ايه او حتى في الاطفال لازم ياخد الايه التحصين قبل المرض ما ينفعش التحصين يجي بعد خلاص فان احنا النهارده نتعامل على ان احنا الواقع متدمر بسبب خلافات وبسبب سوء الظن بسبب هو كان قصده هو كان قصده ده لايف ستايل من خلاله اتدمر المجتمع ومين قال لك ان هو كان قصده وعلى اي اساس انت فهمت ان هو كان قصده مع انك انت بتعمل حاجة تسوء من اللي هو عملها وما كانش قصدك مع انك يا ما جرحت ناس ويا ما زعلت ناس وما كانش قصدك ليه ساعتها لما تهكموا عليك واساءوا الظلم فيك زعلتي وكنت انت مش راضية عنهم او انت ما كنتش راضية تقبلي انك انت تتخيل انهم زيك برضو قلبهم طيب خلي بالكم انا يعني حصل فيا معايا غدر يوم الخميس اللي فات حد غدر بيا في حاجة انا دي اول مره اشوف حد غدار بالصوره دي قدام عينيا مع اني احتاجه كتير جدا فكان الزهول بالنسبه لي عدى مرحله الاذيه اللي بداتها ان في حد غدار بالصوره دي خلي بالكم يعني بلاش الجو تشاؤمي الغدر مش كتير قوي الناس اللي وحشه مش كتير قوي للدرجه دي خلاص فاحنا على هذا الاساس بنقول خلي حسن الظن موجودين موجودين بس مش هم الاساس 90% من المشاكل الغدر اللي جوه نفس كل واحد فيكم واحده هو سوء ظن و10% غدارين بجد وحتى لو كتير مش بخير هو ولا بخير ولا شر هو انسان بيتفاعل بدون تفكير تماما في اي تصرفاته ارجع تاني اطلب منكم طلب يا ريت تكملوا الكتاب يا ريت تكون عندكم اراده وعاديه الاستمرار وتكملوا الكتاب يا ريت تفكروا في كل تحدي بدأناه ازاي تكملوا فيه تحدي الوضوء تحدي الدش بارتي استمتعوا ما تخلوهاش ماده وخلاص الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي اغلبها انا حاول اعيش بيها ولما حاولت اعيش باغلبها بقيت سعيد فجاء لكم نموذج سعاده انا عشته من خلال حاجات مسكتها في ايدي احيانا في حاجات مفرحاني وانا سعيد بيها وهي مش متوفره عند بعضكم الماده بتاعتنا ديت خلاصه الحاجات اللي انا سعيت بيها في حياتي اقدر ان انا انقلها لك واقدر ان انا انقلها لك عشان تطبقها في حياتك فعشان خاطري لو سمحتوا الخمس دروس هاتوم المره الجايه الكتاب لما خلصت الكتاب اوعى اوعى يفكر ان هو يعمل اي حاجه لما يخلص الكتاب اهم حاجه تخلصي الكتاب اهم حاجه تثبتي لنفسك انك تقدري اهم حاجه تحطي على الرف عندك كتاب خلص كتير مننا عنده على عن الرف كتير كتب لقط منها هنا وهنا وهنا الكشكول دوت جبر خواطر عشان بس يعني ايه انا انا غيت الامتحان بتاعكم ودرجاتكم كلها الترم الاولاني على على كشكول فرجاء رجاء رجاء انا بكرر كتير جدا لان هي مش قضيه الزام هي قضيه حرص عليكم فعشان خاطري يا سمحتوا خلصوا الكتاب وبعد ما تخلصوا الكتاب توكلوا على الله وابداوا انكم تخلصوا الكشكول صدقوني الدنيا بتعدي وايام ورا ايام وفي الاخر الكسول ده هيبقى لك هتفتكري هتفتكري بيه ايام جميله عشتيها هتحاولي تكرريها وهتنطلقي من خلالها فرجائي ثاني وثالث وعاشر الكسول خمس دروس هقول لكم بس على حاجه اطول درس اطول درس اديته لكم درس صفاء النفس انا الكراسه اللي معايا انا هقول لكم فيها كام سطر عشان بس تتخيلوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مش بالضبط حوالي 13 سطر الكشكول اللي هو الصغير مش الكبير هي عباره عن 1 2 3 حوالي ثلاث ورقات وشو ظهر ده اطول درس ده اطول درس انا عملته ما دون ذلك اقل انا مش بطلب منكم تحضروا كلامي اللي عجبها كلمه انا قلتها تطلع سهم من الحديث من من الجمله اللي انا قلتها من خلال الجملة اللي انا انطلقت منها للجزئية دي بس الاصلة عايزكم تجمعوا الاحاديث وتكتبوا الفوائد اللي عليها بصورة تتنسب معه اللي انتو حاستوه مش مع اللي انا قلته بحيث انكو لما تحبوا بعد كده انكو تطبقوا حاجة من الحاجات ديت في المجتمع حواليكو تقدروا انكو في لحظة واحدة تطلعوا الكيس كول وتلاقوا نفسكو على طول حطيتو ايديكو على الحاجة اللي انتو عايزينها في خمس دقايق راجعتوها حفظتوها بلجتوها للناس بدون اي جهد وعناء الكشكول يا جماعه لو سمحتوا الكشكول الخمس دروس رقم 2 اللي ما خلصش الكتاب اوعى يفقد اهم شيء في الاستمرار ان هو يعدي حاجه هو بدا فيها وما يكملهاش خلاص ان شاء الله استاذنكم بقى دلوقتي ونسيبكم على الشيخ على السوشيال ان شاء الله السلام عليكم ورحمه <تصفيق> الله